بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله هو غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم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 قال اناب اني العليم القدير ان توبا الى الله فقد سغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبرير وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير اسَرَّ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يَبْدَلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات, مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ فَيَأْتِينَكُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا تَخْتَفِفُوا بِهِنَّ شَيْئًا وَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ شَيْئًا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ تُنِلَاوُمْ شِدَادُ لاَ يَحْصُونَ اللهَ مَا أَمَرُوا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَحْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ